ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدها وأوفوا الكيل والميزان بالقصط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان فاقربا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 ذلكم ووصاكم به لعلكم تتقون ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي احسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه لعلهم برقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما unzilal kitabu ala qaiftain min qablina wa in kunna wa in kunna 'an dirasatihim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 سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون